¿Cuándo? ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعظموا الصالحات قل يا ربكم من استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئه يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا